هذا يقول ما هو الضابط في قراءه كتب المجاهيل المجاهيل هم علماء ولا يطلب عليهم العلم فان كنت لا تعرف هذا الكتاب كيف تاخذ به وتطمئن اليه لا تعرف صاحبه